ছয় নম্বর সমান। সত্য কে যাচায় করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হলো আহাদ তিনি একক দ্বিতীয় হলো সমাজ তিনি চিরস্থায়ী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 وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الهشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف اللي colia So وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وصيف عما شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يريل من وليت ولا يعز من عاذيت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وعليت معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تو انظرها بعينك التي لا تمان وبركنك الذي لا يضام يا ذو الجلال والاكرام اللهم دل على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وامناها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين الى هنا للثناء وتقدست اسماءك نسالك يا قوي ويا عزيز نصرك المؤزر لاخواننا المسلمين في كل مكان اللهم ارفع الضر عن المتضررين الظلمة والجهل والفقر والأسقام عن أمة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنهم مغلومون فانصرهم اللهم إن إلى ما فيه الخير والسداد والهدى والرشاد اللهم احفظ لهم مكانتهم وحيبتهم يا رب العالمين اللهم رد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ربنا ولا ننفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يا سامع كل شكوى اللهم يا عالم كل نجوى اللهم يا كاشف كل بلوى اكشف الضر عن أمة الإسلام في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التوام الرحيم وغفر لنا ولوالدي يا ا الكريم هو من يجينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من كل لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على امام الحنفاء وسيد الاصفياء نبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله الشراف وصحبه الانفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء وآخر دعم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 घटना जार मध्य निहित आल्लर निर्देश अत्यंत शिक्षण इमान के शुद्ध करारौहित के प्रतिष्ठा कर তাকে াহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কাহিনী প্রতি বুধবার রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে বাংলায়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 सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद शब्द मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी पर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 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضة فخلقنا المضة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 雨 রіরব রৗ বরৱ০ রোরৱ বর্রৱ���ག৺ র�流 বག বྣর বདང বྣ��� বྣ� বྣླ বর�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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكرين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر Oh, السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ثُمَّ سَمِعْنَا بِهَذَا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كذبون أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فاسلك, فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجهنا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني أنزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك وَإِن وإن كنا لمبتلين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 ཧ ཧསླ ཧླར རིན ཧ ཀླག རིག ཧསླ ར྿ར རྷང ངས རྭ བླར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 قال الملاؤ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون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 ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث াম আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দা নদী আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা যে যে জানতে অজান্তে ছোট বড় ভুল হতে পারে শেখ বদরুদ্ তবে যারা লজ্জিত হয়ে পরিষ্কার মনে পাইশ্চিত করে মহান আল্লাহ তাদের নিশ্চয় মাফ জান্নাতের দরজা খুলে দেই তা জানতে হলে দেখুন ও ইস্তেকফার শুধু পিস টিভি বাংলায় দেখুন তৌবা ও ইস্তেক প্রতি